الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم ل ل ا ما ت ن ن ك انت العليم الحكيم قال المسلم و ا ل ش ا ر رحمه الله تعالى ونفعنا الله ب ا في ا ل ا ر وللعباد أ ف ع ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة يثابون بها إ ن كانت ط ا ع ة ا ويعاقبون عليها إ ن كانت معصيه نحن إ ل ى ا ل آ ن كنا نتحدث عن أن أ ف ع ا ل العباد م خ ل و ق ة لله تعالى ل ي س كذلك ردا على الموتزله ا ل ق ا د ر ي ة القائلين ب أ ن العبد هو الذي يخلق فعله أ و فعل نفسه فكنا مع من مع المعتزله الذين كانوا يشركون مع الله الهه أ خ ر ى وهم العباد ا ل آ ن نحن مع فريق آ خ ر مقابل للفريق ا ل أ و ل وهم ا ل ج ب ر ي ة الذين لا يريدون ا ل إ ش ر ا ك سيمون المستبدل ا وحيد هو الله تعالى وهو الذي يخلق هو والف... ا ل ع ب د ل ي س ل ه أ ي ش ي ء ا ل ع ب د صفر ا ل ع ب د صفر ف ه ذ ا أ ي ض ا ل ي ل ر ه الذي ي ل ق و ا ل ذ و الذي ي ل ق ا ل ذ ل ق هو ل ذ ي الذي ل ق هو ا ل ل هو الذي ا ل ذ ل هو الذي خ ل ق الذي ي هو الذي خ ل ق و الذي ي هو الذي خ ل ق هو ا هو الذي يخلق ه الذي ي الذي ي ل الذي ه ا ل ذ ل الذي ي من إ ث ب ا ت هذه ا ل م ص ا ل ة ا ل آ ن ننتقل إ ل ى ا ل ج ب ر ي ة ف ر د ا عليهم نقول ر د ا على ا ل ج ب ر ي ة نقول ن ه ن و إ ن كنا في الدرس السابق و إ ن كنا نفينا عن العبد الخلق نفينا عن العبد الخلق هذا لا يعني أ ن ن ا لا نجعله كالريش ا ل م ع ل ق ة هذا لا يعني أ ن ن ا جعلناه ر ي ش ة م ع ل ق ة في ا ل ه و ا ء يعني ي ق ل ب ه ا كما تشاء لا بل يعني ننفي أ ن ه الخلق و ا ل إ ي ج ا د والاختراع وننسب إ ل ي ه الكسب وننسب إ ل ي ه الكسب ونقول و ل ل ع ب ا د أ ف ع ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة انتم تفهمون الدرس او لا تفهمون يعني بعض ا ل ص ل ا ب يعني لا ي ت ا ب ع و ن ن ي على خلاف الله ش ر ح المهلي مثلا ولا خلاف ا ل م ك ت ب ة هذا يدل على عدم الفهم يعني إ ذ ا لم يفهم مطلقا لا ي س أ ل شيء و إ ذ ا فهم جيدا أ ي ض ا لا ي س أ ل شيئا الذي فهم قليلا و ا ل <وجهل> ج ه ل قليلا هو <تصفيق> الذي ي س أ ل وللايبادي انا, أنا ارى في وجوهكم مستوى الفهم وعدم الفهم وللعباد افعال اختياريه يصابون بها شوف للعباد أ ف ع ا ل كل ك ل م ة استعملها المصنف فيها د ل ا ل ة للعباد ل أ ن كلامنا في العباد وليس كلامنا في الجمادات ولا في الحيوانات ا ل أ خ ر ف ه م و إ ل ا ف إ ن الحيوانات ا ل أ خ ر ى كذلك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 ا ل ب ه ي م ة ت ف ع ل ه ي ق ل ق ف ي ه و ل ن ف س ه أ و ا ل ل ه ت ع ا ل ى ي خ ل ق ف ي ه و ل ن ف س ه ا أ ن ا ل ا أدري م ا ذ ا يقول ان يقول ان يقول ا يقول ا ل ان ي ق ل ان ي ق يقول ا ل ب ه ا ئ م ك ذ ل ك م ث ل ا ل إ ن س ان يكون ي ل و ن يكون يكون يكون يكون يكون ف س ه ا إذا ك ا ن ف ي ه و ن ي ك و ي ا ر ي ا و إ ذ ا ك ا ن ف ي ه و ن يكون ي ر و ن ي ا طبعا مثل ا ل إ ن س ا ن ك ذ ل ك و ه و خلق م ن الله تعالى ولكن إ ن ج الجبرية ب ر ي وإن ذ ل ل ك ا ا ح ي و ا الأخرى الإنسان كالريشة ت مثل المؤلقة في ه و ا ء ت م ا م ا إ ل ا أننا لا ا ن ح ت ج إلى مصالة ل ح ي و ا ن ل أ ن الخلاف ا ل ذ ي بين حصل ا ل ل ليس م م س ي في ن ا ل ح ي و ا ن ب ل هو ف ي الإنسان أ ذ ل ا ك يريدها ي ك ر ه ا و و ر المتكلمون من ا ل أ ش ع ر ي ا ت لا تمشي في ا ل ه ي و ا ن ب ع ض ا ل أ د ل ة ا ل ت ي نريدها سنراها ب ع ب قليل هذا لا ت ن ف ق في ا ل ح ي و ا ن ا ت مثل م ا ذ ا مثل الجزاء بما كانوا يعملون هذا دليل على إ ث ب ا ت ا ل ك س ب س ن ر ز ء ا ل ه ز ا ل ج ز ا ل ج الجزء ا ل ي الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء ا ل الجزء ا ل ج ز الجزء ا ل ج ز الجزء ا ل ج ا ل ا ل ج ا ل ج ز ا ل ج ء ا ل ج ز ا ل ء ا ل ج ا ل ج ز ا ل و ز ء ا ل ج ز الجزء ل ج ز ا ل ا ل ج ا ل ا ل ج ا ل ف ل ذ ل ك ف ل س ا ب ي ن اصابه ا ل أ و ل ان ا ل ب ه ا ي م والهيوانات ل ي س ت م ي ل ان يستطيع ان يستطيع ان ي ت ط ي ع ان يستطيع ان يستطيع ا ل يستطيع ان يستطيع ان ي س ت ط ع ان ي س ت ع ا ي ت ط ي ع ا يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ا ل يستطيع ان ي س ان ي س ان ي س ت ط ي ان ي س ت ط ي ان ي س ت ط ع ان ي س ت ط ع ان يستطيع ان ي ي ع ان ي س ت ط ن ي س ت ط ي ان يستطيع ان ان يستطيع ان ان ي ع ن ي س ت ان ي ان ان ي س ان ي س ت ق ل ي ل ة و الشهور كثيره ة يعني نمسي ب ب ا ل و الامتحان يكون على قدر البيان و للعباد و للعباد أ ف ع افعال ل ش ت الآن كذلك ل ل و ب د أ ف ع ا رد على ا ل ج ب ر ي ة فورا لان ا ل ج ب ر ي ة يقول ليس للعباد أ ف ع ا ل حل ا ل ر ي ش ة التي تتحرك في ا ل ه و ا ء أ ن ت تنصب إ ل ي ه ا فعلا ا ل ر ي ش ة لها فعل لا ننسل ل ي ه ا ف ع ل ليس له لها ف ع ل فكذلك ا ل إ ن س ا ن ليس له فعل انما إن ا رد ل ج ب ر ي ة ف ر د د ن ا عليهم قلنا و ل ل ع ب ا د أ ف ع ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة ا خ ت ي ا ر ي ة ر د كذلك ردن على من ردن ا على الفلاسفه فمن ل ي س مقصودين هنا ل أ ن ن ا لا نشتغل الاعمال ا ل ف ل ا س ف ة しかし、私はそれを知ている人です。しかし、私はそれを知っている人です。私はそれを知っている人です。私はそれを知っているす。 إ ذ ا شاء فعل و إ ذ ا شاء تركه وللعباد أ ف ع ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة يصابون بها هذه الكلمه دليل على الدعوه ة ف م يعني كلمتان ث ل ا ث ة كلمات كلمات فيها ا ل د ع و ة والدليل فيها الدعوه كيف الدليل الدليل على ا ل د ع و ة ما هي ا ل د ع و ة أ و ل ا ا ل د ع و ة ما هي إ ث ب ا ت الفيل الاختياري للاهل إ ث ب ا ت الفيل الاختياري ل لل... هذه الزاويه دليل ماذا ل أ ن ه يصاب إ ذ ن إ ذ ا لم يكن له فيل اختياري كيف يصاب كونه مصابا م ع ل و ه في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة إ ذ ن كونه مصابا يدل على أ ن له فيل اختياريا ا إ ذ ا لم يكن له فيل اختياري ل ز م بطلان ق ا ع د ة الصواب و ا ل ا خ ا ب كما درسنا فايمون يصابون بها طبعا إ ن كانت طاعه ليس بكل ا ل أ ف ع ا ل بل يصابون ب ا ل أ ف ع ا ل باعتبار قيد ال... كونها طاعه بقيد كونها طاعه ويعاقبون عليها يعني على الأفعال. كل الأفعال لا ان على ا ل أ ف ع ا ل كل ا ل أ ف ع ا ل لا إ ن كانت م ا س ي ه ف إ ذ ا الصواب و ا ل إ خ ا ب دليل على ا ل د ع و ة التي هي ث ب و ت ا ل فعل الاختيار ي للعبد فهمتموه لا كما زعمت ا ل م ا ل ج ب ر ي ة ا ل ش ا ر ه ا ل آ ن ي ص ر ه به مقصود المصنف المصنف قصده ايه ان يرد على ا ل ج ب ر ي ة لا كما زعمت ا ل ج ب ر ي ة من أ ن ه لا فعل للعبد أ ص ل ا ليس له فعل هو كالمكينه كالموتور لا ف ع ل للعبد اسفل و ان و أ ن حركاته ب م ن ز ل ة حركات الجمادات و أ ن حركاته مثل حركات الجمادات لا ق د ر ة للعبد عليها و لا قصد و لا اختيار ما فيش لا يوجد ق د ر ة و لا قصد و لا اختيار مثل الريش ا ل م ع ل ق ة في الهواء تماما وهذا باطل ي ع ن ي هذا الذي خاله ا ل ج ب ر ي ة قول باطل لماذا ما دليل بطلانه ل أ ن ن ا نفرق ب ا ل ض ر و ر ة بين ح ر ك ة البطش و ح ر ك ة الارتعاش هذا نفس الدليل الذي أورد اورده الموتزلت سابقا علينا تتذكرون لما قلنا العبد لا يخلق فيه ل نفسه ف ر و ا ع ل ي ن ا ب ه ذ ا ا ل د ل ي ل ق ا ل و ا ب ا ل ب ن ا ك افضل لدينا ه ن ا ن افضل لدينا هناك افضل ل د ي ن ر ك ن ا ل م ا ف ي ل لدينا هناك افضل لدينا هناك افضل لدينا هناك افضل لدينا هناك افضل لدينا هناك افضل لدينا هناك افضل لدينا هناك افضل لدينا ه ن ا ب افضل لدينا هناك افضل لدينا ه ذ ا ا ل ت ف ر ي ق بين ح ر ك ة البطشي و ح ر ك ة الارتعاشي ونعلم أ ن ا ل أ و ل ى باختياره كيف ا ل أ و ل ا ل ح ر ك ة مذكر ح ر ك ة البطش و ح ر ك ة الارتعاش ا ل ل ه م ي ر ز ل الى ا ل ح ر ك ة فهم هي ا ل أ و ل ى و َ ن َ ع ا هو المسلم الذي يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل َ ذ ا ا ل م س ل يجعل هذا المسلم يجعل َ ذ َ المسلم هذا المسلم يجعل هذا ا ل م َ ل م يجعل هذا المسلم يجعل هذا ل م س ل ي ج هذا ا ل م َ ل م ي ج ع ْ هذا ا ل م س م يجعل هذا ل م س ل م ي َ ع ل ه ا المسلم يجعل ا المسلم ي ج َ ل هذا ل م س ل م يجعل هذا ا ل م س ي َ ع ل هذا ا ِ م س ل م يجعل ه ا ل س ل م ذ ا ا ل يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل ا ل م س ل م ي ج هذا ا ل م س ل يجعل هذا المسلم ي ج ل هذا ا ل م س ل ي ج ل هذا المسلم ي هذا المسلم يجعل ل بهذا الشيء يفرق أ ن هذه ا ل ح ر ك ة ليست مثل تلك ا ل ح ر ك ة موجود هذا الشيء أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ارب عنه لا لا يمكن ا ل إ ي ر ا ب عنه لكن يوجد شيء يوجد ايه؟ <تصفيق> ضروري هذا من أ ن ك ر ه م ق ا ب ر و إ ل ا الذي أ ك ل بشهوته و هواه ليس كالذي يسقط من ا ل ط ا ئ ر ة إ ل ى ا ل أ س ف ل أ ل ي س الفرق موجودا موجود ق ط ع ا لكن هل ب إ م ك ا ن ك تبين ل هذا الفرق لا استطيع الذي أ ع ر ف ه باليقين و ا ل ق ط ع أ ن هناك فرقا بين ن و ع ي ا ل فعل والذي لا أ س ت ط ي ع ه تصوير هذا الفرق أ و بيان م ا ه ي ة هذا الفرق هذا سر من ا ل أ س ر ا ر هذا غيب من الغيوم فهمون نحن سميناها كسبا فهمتموه 私たちは、このように、このよ ا に、このように、このように、このように、ا のように、このように、このように、このよ ا ل このように、このように、このように、このように、ث のように、このよう لا تفهم منها الكسب ا ل أ ش ع ر ي و ط ف ر ة ا ل ن ل ا م طفره النظام ا ل ن ا م قال يمكنك العبور من ا ل أ و ل إ ل ى الثالث دون أ ن نمر بثاني قاله لي شيء و البشامي يعني أ ب و هاشم ا ل ج ب ا ي قال بوجود الهال الهال موجود الهال ص ف ة لموجود غير م ت ص ف ة بوجود ولا عدم ما هذا أنقع يعني رأسه في المشرق وذنبه في و ذ ن ب ه في ا ل م غ ر ب ب وهذا ا ط ل بالضرورة و ه ذ ان باطل ل أ ن الاولى ض ر ر حركة و ة بين ل ب ط ش ح ر ك ة ا ا ا ا ر ت ع ونعلم و أن ل ل أ بختياره ا دون ا ل ث ا ن ي ة و ل أ ن ه لو لم يكن ل ل ع ب د كل هذه أ د ل ة أقلية ه ذ ه أدلة ا ق ل ي ة على إ ب ط ا ل ا ل ج ب ر وعلى إ ث ب ا ت الاختيار فايمون ا ل أ و ل ى أ ن ن ا نفرق بين ح ر ك ة ا ل ب ط ش و ح ر ك ة الارتعاش فيوجد في ح ر ك ة ا ل ب ط ش ما لا يوجد في ح ر ك ة الارتعاش ما هذا ما هذا الذي يوجد هنا ا ل ل ه اعلم اي شيء يوجد هذا أ و ل ثانيا و ل أ ن ه لو لم يكن للعبد فعل هو نص الدليل الذي أ و ر د ه ا ل م ت ز ل ه علينا كمان يعني في, المر في المره ا ل م ا ض ي ة ا ل م ت ز ل ه في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة ذ ك ر هذه ا ل أ د ل ة ردا ن علينا فنحن كذلك أ ب ط ل ن ا هذه ا ل أ د ل ة هناك لكن ا ل آ ن نحن نحتاج اليها و ل أ ن ه لو لم يكن للعبد فعل أ ص ل ا لما صح تكليفه إ ذ ا لم يكن ل ه ف ع ل أ ص ل ا س كما تقولون انتم ا ل ج ب ر ي ة كيف صحى تكليفه بينما هو مكلف بينما هو يعني اللازم بطل ا واللازم بطل ا بدليل إ ي ه بدليل ي ع ن ي و م ن ش ا ه د من كمشهر ا ل ة ل ي س م ه مكلف بدليل أ ق ي م ا ل ص ل ا ة و ع ط ا ل زكا ة مكلف فايمون لكن لو قلنا إ ن ه لا ي س له فعل ل ي ص ف ت ك ليفه كالجماعة الجماد يكلف لا يكلف لما صح تكليفه لما صح لا ل أ ن ه تكليف المهال ل أ ن ه ايه تكليف المهال أ و تكليف بالمهال تعرفون الفرق بين تكليف المهال وتكليف المهال اذا كان تكليف بالمهال هذا لا يضر ا ل ا ش ع ر ي ة ل أ ن ا ل ا ش ع ر ي ة اصلا ي ص ب ت و ن التكليف بالمهال و ل أما ك ل يجب ان يكون ه ن ا ا ل تكليف الموال هذا ليس ا والصواب هناك تكليف الموال غ ا وال ا ف ل ل و ل ج ئ ك ذ ا م ك ر م ع ل ى ا ل ص ح ي ح ت ض م و ن هذا تكون ت ذ ر ه ذ ه المسألة ن س م ي ه ا ا ل تكليف ا ل م ه ا ل لأي ごめんなさい。 فكاريك الموجه الذي ي ل ق ي ان ش ا ه د ا ل ج ب ا ل ه ويتهرب لكن هل ح ر ك ت ه في امريكا هل ي ؤ ك ان ي ك ل ن يؤكد ان يؤكد ا أ يؤكد ا ل يؤكد ان يؤكد ا ل ي ؤ ك ا ل ي ؤ ك ل ان ي ل ك د ا ل يؤكد ان يؤكد ان يؤكد ان يؤكد ان ي ؤ ك ان يؤكد ان يؤكد ان يؤكد ان يؤكد ان يؤكد ان يؤكد ان ي ؤ ل د ان يؤكد ان يؤكد ان يؤكد ان ي ؤ ك ان يؤكد ان يؤكد ان يؤكد ان ي ا و ل أ ن ي ر ف ع ه ا ولكن ا هو م س و ل عن ه ا هو م ل عن ه و مسؤول عن هذا هو مسؤول عن هذا ه مسؤول عن ه ا ه م ه ا ه مسؤول ن هذا هو م ل ي ف ب ا ل م ه ا ل و م ع ق و ل عن ا هو م ل ي ف ه ا ل م ه ا ل مسؤول عن هذا هو م ل عن ذ ا ه م ل ع هذا هو م س ؤ و هذا هو م س و ل ن هذا ه ل عن هذا هو و ل ع هذا هو مسؤول هذا هو م س و ل عن هذا ه عن هذا هو و ل عن مسؤول ا ه ل عن هذا هو م ل ا هو م س ل عن ه ا هو م س ل عن ه ذ م ا صح ت ك ل ي ف ه ل ع ه ا لكون هذا التكليف مهالا أ و لكون المكلف به مهالا لكون المكلف اذا كان لكون المكلف به مهالا فهذا أ ن ت م أ ش ا ر ي ة كيف تقولون أ ن ت م هذا الكلام أ ن ت م تجوزونه أ ن ت م ممن جوزتم التكليف بالمهال فاولى أ ن نجعله إ م ا ان نجعله, نجعله تكليفا مهالا أ و ن ج ع ل ه ت ك ل ي ف ا ب ا ل م ه ا ل و ن ت خ ل ل م ن ا ل م ش ك ل ة ك ي ن ا مجال ل م ن ا ل م ش ك ل ة ع ن ن ا و إ ن ج و ز ن ا ت ك ل ي ف ا ب ا ل م ه ا ل ل ك ن ه ذ ا ت ج و ي ن ع ق ل ي ي ج و ز ع ق ل ا ي ج و ز ع ق ل ا أ ن ي ك ل ف ا ل ل ه ي ب ا د ي ن ا م ا ل ل ي ن ا ي ن ا ي ن ا م ا ل ي ن م ا ل ي ج ا ل ل د ي ج ا ل ل د ا ل ل ن ا ا ل ل د ن ا ا ل ل د ل ل ل ل د م ج ل ل د مجال ا م ا ل ي ن ا ي ن ا م ل ن ا م ا ك ل ف ه م マーナーは何が言うの مرفوء لما صح كذا وكذا لما صح ما من لما صح لما جازا فهم لما جازا تكليفه ولا ترطبوا ا س ت ه ق ا ق ي السواب والاقابي على افعاله ولا ت ر ط ب ي ع ن ي ولا ي ج و ز و يعني لما صح أ و لما جازا ت ر ط ب ا س ت ه ق ا ق ي السواب والاقابي على افعاله يعني لا يجوز أ ن يصاب إ ن س ا ن على ف ي ل غ ي ر ه و ي ع ا ق ب إ ن س ا ن على ف ي ل غ ي ر ه يعني يصاب زيد على ص ل ا ة صلاه الله تعالى لا يجوز فهي م ص ت ف ى هذا الكلام هو الكلام الذي أ و ر د ه علينا المتزل س ا ب ق ا هو الكلام الذي أ و ر د ه علينا المتزل س ا ب ق ا فنحن رددنا ع ل ي ه م هناك قلنا هذا مجرد ت ر ت بعد ا ي مجرد ترطب عادي مثل ترطب ا ل إ غ ر ا ق على وجود النار هل ي س أ ل لماذا اهتراك لوجود النار لا ي س أ ل إ ذ ا ع ر ا د الله تعالى أ ن يجعل ا ل إ ه ت ر ا ك عند مصاص الماء جعله كذلك فلا ي س أ ل لماذا جعلت ا ل إ غ ر ا ق عند اللقاء مع الماء لا ي س أ ل هذا ترتيب من الله تعالى ترتيب عادي فهم قانون عادي قانون طبيعه فكذلك لا ي س أ ل هنا الله تعالى جعل ا ل ج ن ة على صلاته والنار على قتله مثلا لا ي س أ ل ما يفعل ليس عقليا ليس ترطبا عقليا ل أ ن الحسن والقبور ع ن ذ ن ا شرعيا ن ليس كذلك هكذا رددنا عليهم و ا ل آ ن هذا ما يمشي مع ا ل أ ش د لا لا, لا يهد للاشعري أ ن يتمسك بهذا الدليل فهم و لا ت ر ط ب ا س ت ه ق ا ق الثواب و ا ل ا ق ا ب على أ ف ع ا ل ه بينما الله تعالى رطب أ ن ت تكمل كلام بينما الله تعالى رطب رطب على فعله ثوابا و ا ق ا خ ا ب ا جزاء بما كانوا يعملون إ ذ ن جزاء بما البعض ب ا ل م ق ا ب ل ة ب م ق ا ب ل ة أ و ب جزاء يعني ف ي م و ن و لا ت ر ط ب ا س ت ه ق ا ق الثواب و ا ل ع ق ا ب أ ل ا أ ف ع ا ل ه قال الخيال هنا قوله لما صحى تكليفه لبطلان تكليف الجماد ب ا ل ض ر و ر ة لبطلان تكليف الجماد ل أ ن ه إ ذ ا لم يكن له فعل لا يصح تكليفه ل أ ن ه صار كالجماد الجماد لا يكلف لبطلان تكليف الجماد ب ا ل ض ر و ر ة ف نحن نرد على هذا نقول يعني فيه نظر ل أ ن القاعد ا ل أ ش ع ر ي ة تجيز تجيز هذا ل أ ن ا ل ه س ن و ا ل ق ب ه شرعيان ولكن لو استدل ا ل أ ش ع ر ي ة على هذه ا ل ق ض ي ة ب بالسمع كان أ و لا بدل ان ي ص د ل عليه بالاقل الان ي ص د ل عليه بالاقل لما ص ح ط تليفه هذه ق ض ي ة أ و استدلال أ ق ل ي إ ذ ا دل عليه بقوله تعالى مثل ماذا مثل مثل لا يكلف الله نفسا إ ل ا وصاها كان أ س ل م ل أ ن ه في ا ل ق ر آ ن نحن كلامنا مع من مع من ي ت ت ر ف في ا ل ق ر آ ن نحن لا نتكلم مع الملهذين نحن نتكلم مع ا ل ج ب ر ي ة أ و مع ا ل م ع ت ز ل ة الذين ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن ف ن ق و ل لهم ماذا ي ع ن ي الله تعالى إذا ل م يكن ل ل ع ب د اذا لم يكن ل ل ع ب د ف ع ل إ ذ ا لم يكن ل ل ع ب د ف ع ل ل ما صحت ك لفه ي لماذا لا ل ك و ن ه ق به ي ا في ا ل ع ق ل على ما يوهمه إ ب ا ر ة س ا د ا ل د ي ن ل أ ن ا ل ق ب ي ه ا لاقل ي موجود, موجود. ا ل ق ب ي ه ا لاقل يغيرو ど う, ど う, どういうこと هذا في مكان آ خ ر هذا في مكان آ خ ر ليس هنا انت تبص عليك ا ل أ م ر يعني لا يقول اننا ا ل أ ح س ن أ ن ن س ت ج ي ا ل س ص ل ا ه ليس في كل مكان ليس في كل الاماكن أ ن ا فقط من حيث اثبات ال او من حيث نفي القدر أ و خلق ا ل أ ف ع ا ل وعدم خلق ا ل أ ف ع ا ل التمسك فيه ب ا ل ع ق ل ب ص م ع أ ف ض ل التمسك فيه بالسمع يعني بما تلقيناه من ع ئ م ة الدين أ ف ض ل و إ ن تمسكنا ب ا ل أ د ل ة من الصمعيه أ و ع ق ل ي ة يعني ا ل أ م ر ينجر إ ل ى ما لا نهايه له هذا هو الذي ق ل ن ا ه اما الذي ق ل ن ا ه ا ل ي و م هو م ا ذ ا أ ن ن ا ق ل ن ا ل و ل ل لا ي ك ن ل له لا ي ق ل أ ص لا ي ل م ا ص ح و ت ك ل ي ف و ل له لا يقول له لا يقول له ا ل ق و ل له لا ي ش و ا ل ف ي ه ا ل ك ن م ا د ل ي لا ل م لا ز م ة ه ن ا ا ل ل ش لا ل له لا يقول له لا يقول له لا يقول له ل يقول له لا يقول له لا يقول له لا يقول له لا يقول له لا ي ل له ل ي ل ل لا ع ل ى ن هناك ا ش ق ي ا س ا ل ا س ت ث ن ا ن ا ل و ل م ي ك ن ل ه فعل ل م ا ص ح ت ك ل ي ف ه م ق د م و ا ل ا ت ا ل ي قضية ش ر ح ا ت ا ل ي ة ت م ك ن من ا ر ح ا ل ي ت م ك ن من ا ل م ا ت التي ت ت ا ل م ت التي ا ل م ح ت التي ل م س ا ت ل ي ت ا ل م ا ت ا ل ي ت ن ا ل ت التي ت ن م ل م س ر ا ت التي ت ت م ك أ ن ه ت ا ل ي م ث ل أ ن ا ل م ت ا ل ت ن ل م ل ت ن ز ل م ط ر ي ع ن ي ن ا س ر ي ت ه ه ذ ا ل ا ي ن ف ع ف ل ا ب د م ن ب ي ا ن د ل ي ل أ و دليل أ ن هذا لازم انذاك أ ن ت لابد أ ن ت ذ ك ر دليل أ ن ك تشبع ف ع ل ا إ ذ ا نزل ا ل مطر هل ا ن ك دليل ما ا ن ك دليل ف أ ن ت مدعي ل ل م ل ا ز م ة مدعي ل ل م ل ا ز م ة بلا دليل هناك ذلك أ ن ت إ ذ ا ع ت ا ل م ل ا ز م ة بين م ا ذ ا و م ا ذ ا بين ك و ن ا ل ت ك ل ي ف غير ج ا ئ ز ي ن م ع ك و ن ا ل ف ي ل ليس موجود ا ل ل ع ب د ي ع ن ي ا ل ف ي ل ل ي س م و ج و د ل ل ع للموضوع للموضوع للموضوع ل ل م و ض و ل ل م و ض و ل ل م و ض و ل ل م و ض و ل ل م و ض و للموضوع للموضوع ل ل ع ل ل ع ن طيب ذ ا ع ة ا ل ل ز و م ي ل ز م ه كذا ل م ا ذ ا ي ل ز م ه هذا ه و ض و ع ل ل م و ع ل ي م ع ل ي م ل ل ل ل م ل ل م ل ل م و ض ل ل م و ض ل ل ل ل م ل ل م ل ل م و ض ل ل م و ض ل ل ل ل م للموضع للموضع ل ل م ل ل م ع للموضع ل ل م م و ض ع ل ل م ل ل م ع للموضع ل لكونه تكليفا ل ل ج م ا د لكونه تكليفا ل ل ج م ا د تكليف ا ل ج م ا د ليس جائزا هكذا قالوا ي ع ن ي هكذا ذكروا دليل ا ل ل م ل ا ز م ة من أ ئ م ث ن ا أ ئ م ث ن ا لما ذكروا هذا الدليل الذي هو ا ل ق ض ي ة ش ر ط ي ة ذكروا دليل ا ل م ل ا ز م ة فيها ما هو دليل ا ل م ل ا ز م ة لكونه تكليفا للجماد يعني لبطلان تكليف الجماد ب ضل الره ا لبطلان الجماد م تكليف ل ب ض هذا الدليل فيه ا ل إ ش ك ا ل ليس ا ل إ ش ك ا ل في ا ل ق ض ي ة ا ل ش ر ف في ي ليس ة الإشكال ل ا ق ض ي ة التي ش ر ف ي ة ا ل فيها مقدم و ت ا ل ي ا ل إ ش ك ا ل في الدليل الذي ذكرته ل ت ا ل ي マーウォーデリー、ボトランでタクリーフルジでマダー。え、マンカーラー i クリーフ a ジャマダーティバーティー、マンカーラータクリーフルジャマダーティー、バーアラインダルモ وكذلك كلهم في ف ل ك ي س ب غ و ن وكلهم يعني يجري ي إ ل دائما ما إ ل ى ذلك م ن ا ل آ ي ا ت فالاولى أ ن ن ت د ل ع ل ى ه ذ ه ا ل م ل ا ز م ة ب ا ل آ ي ا ل ق ر آ ن ي ة فلا ي ر د و ن ي ش ك ا ل ل ما صحت في لماذا ل أ ن الله لا ي ك ل ف ا ل ع ب ا د ة إ ل ا بما في و س ه م سلمنا ف و ا ل ولو لم يكن ل ل ع ب د ف ع ل أ ص ل ا ن لما صح تكليفه صح و ل ا ا ترتب س هذا الثواب والإقاب على أفعاله أ ي ض ا منظور فيه هذا إ ي ه ترتب ا س ت ق ق والإقاب ا الثواب منظور فيه نحن قلنا إ ي هذا ه ترطب عادي ترطب عادي يعني إ ذ ا اراد الله أ ن يرتب ا ل ج ن ة على ا ل ص ل ا ة رتبها إ ذ ا لم يريد ان يرتب ما رتبها ليس ترتيبا عقليا فبالتالي لا يشبه هذا الكلام أ ي ض ا ولا ترتب ا ل س ي ح ه في الثواب والاقابه بينما الله تعالى رتب الصواب والاقابه ولا يشند ا الافال ش و ف كم دليل ا ل آ ن دليل أ و ل نعلم وهذا باطل لماذا نفرق بين حركتين ماشي ونعلم ان الاولى بكذا و ان الثاني بكذا ثم الدليل الثاني لو لم يكن للعبد فعل ما صح تكليفه وكذلك ما صح ترتب الصواب و ا ل ا خ ا ب والدليل الثالث ولا اسناد ا ل أ ف ع ا ل التي تقتضي س ا ب ق ة القصد والاختيار إ ل ي ه إ ل ي ه دار ومجرور متعلق ب اسناد ولا اسناد ا ل أ ف ع ا ل إ ل ي ه 私たちはあなたのお話を聞いているときに、あなたのお話を聞いているとき ا, إ, إ, إ, ي ي ي ي إ ل なたのお話を聞いている ا ل に、あなたのお話を聞いているときに、あなたのお話を聞いているとき ا ل なたのお話を ل い الله きに、あなたのお話を聞いているときに、あな ا ل お話を ا いているときに、あなたのお話を聞いているときに、あなたのお話を聞いている ل و ن الله تعالى في ا ل ق ر آ ن ي س ن د ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل إ ن س ا ن أ ه ل ا ل ل غ ة يسندون ونحن نسند أ ل ي س ك ذ ل ك يعني هو درسا جيدا و ن ج ح في الامتحان درسا ان س ب ا ل د ر ا س ة إ ل ى الطالب لسكاذان ي أ ه ل ا ل ل غ ة و ع ه ل ا ل ل غ ف يسندون ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى إ ل ى من إ ل ى ا ل إ ن س ا ن إ ل ى العباد إ ذ ن الله تعالى يسند ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل إ ن س ا ن والرسول يسند و أ ه ل اللغه والورث كذلك يسندون ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل إ ن س ا ن كيف يسندون على سبيل ا ل ح ق ي ق ة أ م على سبيل المجاز إ ذ ا كان على سبيل المجاز هذا لا ينفون مثل ان تقول يعني مثل ان تقول يعني مثل ان تقول ايه نهاره صائم بسم الله نهاره صايم انا افترق م ا ل ش يعني انت تنسيك صوم الى النهار على ا ل ح ق ي ق ة أن ان ل ه النهار ر يصوم ا هذا مجاز المجاز العهد ا يصوم يقول فلذلك ل يصوم يعني ن ا ل هذا ا فلا ينفعنا ر له ه صوم إذا كان إن إسناد الفعل إلى الإنسان كان الفعل ا على ل مجازي ة هذا يؤيد ا ل ج ب ر ي ة ه ذ ا يؤيد م ذ ه بان ي ا د ه ب ا ي ة ا ل ذ ي ي ؤ ي د م ذ ه ب ن ا د ه ن ا إ ذ ا ك ا ن هذا ا ل و ا س ن ا د على ا ل ح ق ي ق ة إ ذ ا ك ا ن هذا ا ل و ا س ن ا د على ا ل ح ق ي ق ة ف ل ذ ل ك ن ا د و على س ب ي ل ا ل ح ق ي ق ة ف ذ ا ن ت ل م ا ذ ا هذا ا ل ك ل ا م و ل ا و ه ا لسنادو ه ل ن ا د و هذا لسنادو ه ذ لسنادو ه ا لسنادو ه ل س ن ا د هذا لسنادو هذا ل س ا د و هذا ل س ا د و ه ذ لسنادو ه ل س و ل م ا ص ح ه ا س ن ا د ا ل أ ف ع ا ل التي ت ق ت ل ي ط ا ب ق ة القصد والاختيار انا س أ ش ر ف ه بعد قليل ا ل آ ن تعال الى على سبيل ا ل ح ق ي ق ة لا يصف إ س ن ا د ا ل أ ف ع ا ل إ ل ي ه على سبيل ا ل ح ق ي ق ة إ ل ي ه يعني إ ل ى ا ل إ ن س ا ن أ و إ ل ى العباد على سبيل ا ل ح ق ي ق ة الدليل لم نكتمل الدليل بقي الدليل إيه؟ بينما نحن ا س ن د ن ا ا ل أ ف ع ا ل إ ل ي ه على ا ل ح ق ي ق ة فهم ذي كلها قياس استثنائي ヨーダフォーネティジャー。あり、アニー、ウナサラト、モコディマウラウサニアワネティジャー。カディヨーダフォー、アあアムウワイドミツラ、アルモコディマル、ソガラ、ホディフォー、バケル、コブラウネティジャー。アヒアナ、モコディマル、コブラ、ソガラウネティジャー、ポケモジュー。アヒアナ、アルコブラウ、ソガラ、キルタウマト、アナ もしこの辺りは、この辺では、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、この辺りは、 なるほど。 حقيقه ولا مجازا ً انا أ ك ت ب ه ا لك ولا يعني م ر ة و ا ح د أ اكتب يعني ان لم يكن و له فعل لما ف ح マフォン、何を言う هذه م ق د م كُمْبَرَة نريد الامر إ و ر ه لانه يقول لك ان يكون هناك سوره لانه يكون هناك سوره هناك سوره هناك سوره هناك سوره هناك سوره ه ت ا ك سوره هناك سوره ه ة ا ك س ا ر ه هناك سوره هناك س و ا ه هناك سوره هناك سوره هناك و ر ه هناك سوره هناك سوره ه ن ا ً و ر ه ه ن ا ً سوره هناك سوره ه ن ا مثلاً 私のことは何でしょう 何が何がでが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何は何が何が何が何が何が何が何がは、 هذا ا س م ه إ ي ه اصبحت من المكتب إ ص ب ح ت من المكتب فهناك أدت ل ن ه ل ك ن ض ر و ر ي في كل م ك ا ن ل ا ب د م ن ل ك ل ك ن ه صحة ص ح لا ينام إ س ن ا د إ ل ى آ خ ر الكلام ماشي, ماشي. ماشي. لكنه ص ح ي اسناد الفيديو اليه هي ف ت ه لكنه لم ي ص م ح لم ي ص م ح إ ل ى اخر اربعه ل ا ف هي إيه؟ هي ه ا ل م ق د م ة الصغرى أ ر ب ع أ ش ي ا ء إ ث ن ت ا ن منها منتجتان واثنتان آه. آه. كبير مكروه ي س ت ع ا ل يكون لدينا ن ت ي ا ه ل ا ن ن ر نتيجه لن ن ت ي ا ه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن ن ت ي ر ه لن ن ت ي ج لن ي ت ي ج ه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن ن ت ي ج لن نتيجه لننتيجه ل ن ف ب ي ن م ا ل ن ن ت ي ج ل ن ن ت ي ه ل ن ن ي ج ه ل ن ن ا ي ج ه لننتيجه لننتيجه لننتيجه ل ن ن ت ي ج ل ي ل 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がががががが ت ف ه م و ن ج ي د ا ي ع ن ي ا ث ب ا ت المطر ي د ل عليك بطل بلد بطل مطر ي د ل عليك بطل بلد ي ع ن ي ا ث ب ا ت ا ل م ق د م ي د ل ع ل ى ي ث ب ا ت ا ل ي نفيل طالي ي د ل عليك بطل نفيل بلد ي د ل عليك بطل نفيل بلد يدلو ع ل ي ل بطل بلد أ م ا نفي ا ل م ق د م ي ع ن ا ل ا م ي ن ز ل م ط ر هل يدل على عدم البلد ل لا لا. و ك ا ل ا ل ك إ ث ب ا ت ا ل ت ا ل ي يعني وجود البلد ي د ل على إ ي ه بنته وهذا ن ح ن م ا ذ ا ق ل ن ا إ ث ب <تصفيق> ا ت ا ل م ق د م إ ث ب ا ت ا ل م ق د م ي ع ن ي يندش يندش م ا ذ ا إ ث ب ا ت ا ل ت ا ل ي إ ث ب ا ت ا ل م ق د م إ ث ب ا ت ا ل م ط ر إ ث ب ح و ا يندش م د ي إ ث ب ا ت المكتب ا س م ع ت ن ا س م ت ي ا ل م ت ي ا س ت ي ا س م ع ن ي ا س م ع ن ي اسمعتني اسمعتني ا س م ع ت ا س م ع ت ي ا ل م ع ت ن ي ا م ع ي ا س م ع ت ي ا س م ع ت ي ص ف ه ع ت ن ي ا س م ع ت ن اسمعتني اسمعتني ا س م ع ا س م ن ا س ي اسمعتني س ن ي ا س م ي اسمعتني اسمعتني اسمعتني ا س ا س م ع ت ي ا ت ل ي ا س م ع ي ا س م ع ن ي ا س م ع ن ي ا س م ي ا ل م ع ت ن 何を言存ときに、何を言、erm、うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何こ言ときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うと فايمود يدل هذا ل ا ي د ل و ع ا ئ ل ه والعقل ج و د هو لا يقول د ل د يصرح ق د ا لك ان يكون م ب ت ل ا و ق د ل عقله ممتازا هنا ما هو لكنه صحيح ع ن هنا اي والنفيطالي ا ل نفيطالي ا ل ليام ا ن ع جاءني نفيطالي ي ن ت ي ن ف ي ا ل م ق د م يعني لا يمكن ان يكون مكدم يدل على ن ف ي ا ل م ق د م ل يدل على نفير مكدم يدل على نفير مكدم يدل على ن م ي ر مكدم ي ا ل على ن ف ي ل مكدم يدل على ن ف ي ا ل مكدم يدل على نفير مكدم اي لا. فله فعل فله فعل ف هذه المساله القياس الاستثنائي هكذا مقدما مقدما نتيجه هذه هنا اشياء اخرى انا كنت اذكرها كثيرا في الدرس ما هي التلاعب بين الامرين انت هنا قطعي شيئا كل قضيه داوى الله أ ك ب ر د ع و ة م ن قال الله أ ك ب ر من لك دليل شوف هذي كذاك كاليا كاليا ش ر ف ي ا و ل ي س ا م ل يا الله أ ك ب ر هملي يا و ه ذ ا ش ر ف ي ا ايمود ولا مثلى ان تقيم الدليل أنت ك أ ن ك تقول ه ذ ا لازم ل ه ذ ا ك أ ن د ك تقول ه ذ ا لازم م ن ق ا لازم ل لهاذا لازم ق و ل أ ي ذ ا لازم ليه なかなか知らないです。<音楽> لقوي ايتا لا يكلمه الله وابدا لا, لا ي ك ل ف الله ن ف س ا إ ل ا وسعها إ ذ ا عرفنا ايضا ان هذا يسمع ا ي م ا ان هذا يسمع ا ي هذا يسمع ايضا ان هذا يسمع ايضا ان ه ا ي م ع ا ي ن هذا م ع ا ي ن ه ي س ا ل م ع ا ي ض يسمع ا ي ن هذا ي ع ا ي ا ا هذا يسمع ايضا ا يسمع ا ي م ع ا ي ذ ا ي م ع ا هذا ي س ا ي هذا يسمع ا ي م ع ا ي هذا يسمع ا ي ض هذا يسمع ا ي ض ن ه ا س م ع ا ي ا ا ل <تصفيق> آ ن <الآن> أ ن ت تقول هنا كمان دابه ة عبد عادي انت هنا لدايه عبد عادي ع ن ي لكنه ل ي س ل ه عليك هادي عليه دابه لكنه ل ي س ل ه ف ع ل لماذا تقول ل ي س ل ه ف ع ل ل ه ف ع لو فير ل فير لو فير لو ف ر لو ف ي لو فير لو لو فير لو ف ر لو ف لو فير لو ي ر لو لو ف ا ل أ ر ض و ف ي لو فير لو ر ل ي ر لو فير لو فير لو ف ي ف ي ファカダニ ن ホナ、アンダー、ナルアン、ウリュハダ。ファラウフィールドル。ラキンナウ、ソハイスナウ、ソハダ、ウリュウナ、アラホナ、マハダ。ラキンナウ、ソハイスナウ、ウフィールド、イレイヒハティカテン。マデリー、アミダワタタ マ ا ィアさんは何でだ ي う ايوه、موسيقى. الله تعالى م ق و م ل ا أنا ذ ك ي م السلام الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله و تعالى الله تعالى الله تعالى إ ن ق ا م زيدون لا يقول أ ه ل ا ل ل غ ة ق ا م زيدون الله تعالى قال إيه وقال موسى إ ذ ا جاء نصر الله أ و كلام كثير ب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فيه ن س ب ة ا ل ف ع ل إ ل ى العبدي اذن صح ة إ س ن ا د ا ل ف ع ل إ ل ى العبدي بدليل أ ن الله أصنداء وعن ا ل رسول الله وعن ا ل ن ا س جميعا أ ن د ويسندون طيب إ ذ ن ث ب ت هذا ه ذ ه الخليطه س ب ت ت و ه ذ ه ا ل خ ل ي ة ث ب ت ت إ ذ ا ث ب ط ت سبطت نتي ماهي ا ل ن ت ي ج ة فله فيلون وهو ع ق ي د ة ا ش ع ر ي ة فله فيلون هي ا ل ع ق ي د ة ا ل ا ش ع ر ي ة رضى ن ع ل ى ا ل ج ب ر ي ة فهمتم ا ل آ ن و ل م ت ط م و ا ج ي د اذن なのこんなふうなえ。あらはっきりかて。りまだ。りあんな。びでりえんなふう。びでりえんな。まほう。まう。えざかんなまじゃぜん。かいふた من علام من ع ل ا م ا المجازي س ح ة ا ل ن ب ي ص ح ت و مثلا ز ي د أ ن ص د أ ن ا قلت ز ي د أ ن ص د أ ن ت ت ق و ل لا ليس ز ي د أ ن ص د هل ي ت ر د عليك, عليك؟, عليك انت هينما قلت لي زيد أصد لك ز ي د أ ن ص د فانت قلتلي ز ي د ليس أ ص د ن هل يصيح لك ه ذ ا الكلام يصيح هو ي ن ف ي كلامي يصيح لماذا ل أ ن ك ل ا م يصيح لك مجازي المجاز يصيحون في ه アルハピカ、ライアスフューハー。アナフュータルカ、アナフュータルカ、アナフュータルカ、アナフュータルカ、ロープルカ、ローラップカ、タフーマーラプテニー。 ファイン、アダマカムンビノディーリルライフ、ع ンカラムナフィラアダフィラアダティー、アンティラフォルトシエールソディケガマテン、アナアカルト、アナサポートイルバレット、ファライアソヒコリ、ソディケアンタコー、アンティアポール、ランタマサポータ、アンテマアカルタ、アントフォンテナイン、アンテワイン、アンテハリン、ファイン、アリエジューズアダ、ライアジューズ、マナウエ えっ ما هو في هذه ا ل آ ي ة ما هو الاشكال ي ا ل م ا هذا ل ا ي ه ا ل ي ا ل خ ي أ ن ا قلت هذا ب أ ن هذا ت ج و ي د عقلي فهم وهذا وقوعي لا يكلفني لا ي ق ع من الله لا ي ق أو ل م يقع م ن الله بهذا ا ل م ع ن ى فهم عمال ا زواز و ا ل و ج و ب و ا ل ا س ت ه h a r و ه ذ ه ا ل أ ش ي ا ء ل ا ت و ج د في ا ل ق ر آ ن أ ن تتعرف ع ن ي كون الله و ا ح د ا وجب ا و ل ا ج ا ئ ز و ل ا م س ح ي ل كون الله و ا ح د ا هل يجب أ ن يكون و ا ح د ا يجب أ و يجوز أ ن يكون اثنان اثنين يجب أ ن يكون هو اين ا ل ق ر آ ن يجب ان يكون على في القرآن كل هو الله أحد. بس. كل هو هو هو هو هو ل و هو هو ل هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه هو هو هذا ا ل ك ل م كذلك أ ه د إ ذ ن هنا ا ل أ ه د ي ة م م ك ن ة ا ل أ ه د ي ة م م ك ن ة أ م ا أ ه د ي ة الله تعالى قل هو الله أ ه د نفيا لتعددي امكانا ووقوعا نفيا لتعددي امكانا ووقوعا ا ك ل ا م ليس في مهله ا ل آ ن أ ي ن وصلنا ا ل آ ن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 الم... المنصوب حقيقه ا ل أ ف ع ا ل ا ل م ن ص و ب ة ت حقيقه يختل ي ت خ ت ل ي ماذا ت خ ت ل ي الخصد والاختيار فهم لو لم يكن لك خصد واختيار لا ينسب إ ل ي ك ا ل ف ع ل لا ينسب إ ل ي ك ا ل ف ع ل حقيقه بل ينسب إ ل ي ك ماذا مثلا سقط, يعني سقط من السماء بقصدك واختيارك لا فنسبه هذا إ ل ي ك مجازي نسبه هذا إ ل ي ك مجازي اما الفيل و هنا ما ينصب إ ل ى الانسان حقيقه يكون له فيه إ ر ا د ه يكون له فيه إ ر ا د ه و قصد و لذلك قال و لا إ س ن ا د الافعال التي تقتضي صابقة القصد يعني صابق القصد يعني و الاختيار اليه على سبيل الحقيقتي بينما صحه و ل ことは、私のことは、م のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私の ي とは、私のことは、私のことは、私のこ ل は、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のこ ي は、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私の ل とは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のこ ص は、私のことは、私のこと ل 私のことは、私のこ ولا إ س ن ا د ا ل أ ف ع ا ل التي تقتضي س ا ب ق ة القصد والاختيار إ ل ي ه على سبيل ا ل ح ق ي ق ة مثل صلى وصام يعني صلى زيد صام زيد نسبا ا ل ص ل ا ة إ ل ى زيد إ س ن ا د حقيقي وكتب كتب فلان بخلاف مثل طعال الغلام وسود لونه يسناد إ ل ي ه ولكن ليس على ا ل ح ق ي ق ة و إ ن م ا هو ع ل ل ل ما جاز ل أ ن ه ليس له فيه قصد واختيار لماذا قال شاره هذا بخلاف مثل طعال الغلام وسود لونه قاله ربما قاله ل أ ن بعض العلماء اهتجوا على إ ث ب ا ت ا ل إ خ ت ي ا ر ل ل أ ب د لما اهتجوا اهتجوا بماذا اهتجوا ب أ ن ا ل أ ف ع ا ل تسند إ ل ى ا ل إ ن س ا ن フィアラン。ファウルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル ولكن يقول لك ل ان ق و ل ز ي د له فعل اسمه ط و ل هل ت ن د هناك ن د ل ورد عليهم اراد ا ل ع ق اخرى عبد الله ا ولكن يكون ا هناك اراد ب ق ق ة ا ل ص و ا ل إ ر ا د ة ا ل ا خ ت ي ا ر فلذلك ق اخرى ل ب ل ا ف م マーラービリラフィミティトアルゴラモスウォードロ ل ノファレ د サムファレイサ ا ジャーラッドア ا ل ナーバーアリスナードアラワジ و ルハピカアリスナー ي アラワ ل ヒル ن ワウォイアドルーアラ ن ンナラホフィアランワンノソウソウカトイヤトウフ ه ダリカヤニエママナハゼルカラム هذا يحتمل أ ن يكون دليلا رابعا يحتمل أ ن يكون دليلا رابعا ص م ع ي ا إ ل ى ا ل آ ن كنا مع ا د ل ة أ ق ل ي ه ث ل ا ث ة ا د ل ة أ ق ل ي ه و ا ل آ ن يذكر دليلا ص م ع ي ا رقم رابي فكيف تقول إ ذ ا كان اذا اذا جعلته دليلا رابعا ص م ع ي ا ت ق ر أ ه منصوبا マンソーバン。アトファンアラアルメール الموجود フィーリアンナーリアンナーナフォークファ e ン a アルモジューフィーイスモアンナイスモアンナーエー、マンソーリアンナーカダワンナーアンナソーサーフブラ、タンフィ و ا ل ن ص ص و القطعية ت ن ف ي الجبراء إ ذ ا ج ع ل ت ه دليل ا رابع ا ف ي ك و ن م ع ط و ب ه على ا ل دليل ا ل أ و ل الذي إ ر ا ب ه ن س ب و يراب ه ن س ب يمكنك أ ن تجعله أ ن ت ل ا ت جعله دليل ا ر ا ب ع ا ن سميا بل تجعله ت ت م ة ل ل أ د ل ت ي س ا ب ق ة تجعله ماذا ت ت م ة ل ل أ د ل ت ي س ا ب ق ة كيف ت ت م ة كيف هو ت ت م ة أ ن ا س أ بين المهم إ ذ ا ج ع ل ت ه ت ت م ة ل ل أ د ل ة ا ل س ا ب ق ة فاي راب ه ر ف ع ن فاي راب ه إ ي ه و ا ل ن ص و ص ا ل ق ط ئ ي ة يعني على اليبتدا ء م ر ف و ع ا على اليبتداي ونصوص ا ل ا ل ق ط ئ ي ة ه ت ذ ل ك كيف ت ت م ة ل ل أ د ل ة ا ل س ا ب ق ة ا ل أ د ل ة ا ل س ا ب ق ة شوف ا ل أ د ل ة ا ل س ا ب ق ة ما هي اننا نفرق ب ي ن ك ذ ا وكذا وعننا نقول م ي ك ن ل ه و ن لما صحت ف ليفو و ع ن ه ل و ل م ي ك ن ل ه ف ي ق ل لما صحت ر ت ب ا ل صواب و ا ل إ ق ا و أ ن ه لا ي ص ف إ س ن ا د ا ل ف ع ل شفتا هذي اللدينه ع ل ذ ي ن ق ر أ ه ت ت م ة لها كيف ت ت م ة لها و ا ل ن ص و ص ا ل ك ط ئ ي ة ت ن في ذلك و ا ل ن ص و ص ا ل ك ط ئ ي ة ت ن في ذلك إشارة إلى ليس إلى الزبر ليس ت ن في اللوازم شوف هنا لازم ر أ ي ت اللوازم ل ما صح تكليفه هذا لازم ل ما صح ثواب ولقب ا ا هذا لازم ل ما صح ا ث ن ا د الفعل هذه اللوازم كلها ب ا ط ل ة ب ا ل ق ر آ ن لماذا ل أ ن ا ل ق ر آ ن يثبت ا و ا ب ولقب ا ا ا ل ق ر آ ن يثبت الفعل ل ل ع ب ا ل ق ر آ ن يسلب الفيل إ ل ى ا ل أ ب د اذا ا ل ق ر آ ن ي ب ط ل ا ل ل و ا ز م ا ل م و ج و د ة في تلك الحاليه الشرطيه س ن ان ا ل م ر س الجاييه ا ل ج ا ي ه ا ل ج ا ي ي ل ج ا ي ي ه ا ل ج ا ي الجاييه ا ل ج ا ا ل ج ا ل ج ا ي ي ه ا ل ا ا ل ج ل ج ا ي ي ه ل ج ا ي ي ه الجاييه ا ل ه ا ل ج ا ل ج ا ي ل ج ا ي ي ه ا ل ج ا ي ه ا ل ل ج ا ي ي ه ل ج ا ه ا ل ج ا ن ي ا ل ل ج ا ي ي ه ه ا ل ج ا ي ه هذا الكلام والنصوص ا ل ق ط ئ ي ة تنفي ذلك اختصار ب م ن ز ل ة دليل بطلان اللوازم كم هي اللوازم ث ل ا ث ة يعني لزوم كذا لزوم كذا لزوم كذا كل هذه اللزومات ب ا ط ل ة كل هذه اللوازم ب ا ط ل ة لماذا ل أ ن في ا ل ق ر آ ن نصوصا ق ط ئ ي ا تدل على ماذا تدل على أ ن للعبد ثوابا تدل على أ ن للعبد فعلا تدل على أ ن الفعل يسند إ ل ي ه مفهوم نكر هذه ا ل آ ي ا ت و النصوص ا ل ق ط ع ي ة تنفي ذلك على, على الوجه ا ل أ و ل ا ل ج ب ر ة على الوجه الثاني اللوازم, اللوازم كقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ماذا فيه ف ي ه إ س ن ا د ا ل ف ا د إ ل ي ه م ل ا ي ع م ل و ف ن ا د ا س ن ف ي اسناد ف ي ا س ن ف ي ا س ا د وفي اسناد وفي ا ن ا د و ف اسناد و إ ي اسناد و ا س وفي اسناد ي ا س وفي ا س ل ا د ي ا س ا د وفي اسناد و ف ا س ا د وفي ا س ن ف ن ا د وفي اسناد و ي ا س وفي ا س ن ف ي اسناد و ا ن ا د و ي اسناد و ي اسناد و اسناد وفي ا ن ا د و ي ب ص و ا ب ن ا د و ب ي اسناد و ا ن ن س ب ة ا ل ف ي ا ب ا ط ل ファ i ントムー、ファコーリヒータ t a ァ a t シャーアミンクム、ファ a ンシャーアファイユ a l ファマンシャーアファイユフォー。フィーユ u イブトワーユー、アダミイス a デ a フ a レ、ファマンシャーア、ナサバイ m イヒーマシア、フ a イヤファイヤファ a m a n shaa f a l ァイユーファイ i ー i ァイユー a l u ユーファイユーファイ a d ファイユ i ファイユーファイユーファ a ユーフ s イユーファイユーファイユー h i イユーファ i ユーファイユーファ a ユー k a イ a ーファイユーファイユーファイユーファイユ n ومن شاء فليكفر إ ل ى غير ذلك من النصوص ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل ن ب و ي ة ا ل آ ن لو استمرنا ر خ ر ج الوقت كثيرا فنقف هنا